بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة على نبيه النبي وعلى ذلك ل leer길 ونعقرك بُصفية وس 여기 나중에 الأرض هنا تقيد من شرط برئة الرئيسية من خلق الكتاب يا شيء لشرف توي ثقل الظالم والصرت للسئلس الرحمن وقال على شرحنا أبي عز الرحيم عليم أحبالي سمسر الله قال الله الحديث السابق وفلالوح عن أبي سليم سعيد المائي في سنة المتريم رضي الله عنه أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير لا ضار ولا أقلال حديث الحزن رواه رمان والدار والله هو الصادق وربنا ينطي والطه والسلام عن أمر عن عدم يحيى عبد ابي على صلى الله عليه وسلم فاقم هذا صحيح ولا ظلم يقوي ما قال الله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على منى نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد قال رئوة ابن زكري النوري رحمه الله تعالى في بكتابه الأرضعون النورية الحديث الثاني والثلاثون وساق حديث حديث أبي سعيد الخضير الزبار عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث قائلا عند أهل عدم لا ضرر ولا ضرار ويحتاج الداعي من الله عز والامر المعروف والنهي عن المنكر لا زي من إذا أتعدى الضرر إلى غيره فإن العلماء يقولون إذا أتعدى الضرر إلى الغيره في الامر والنهي كالزوجة أو الولد أو الجيران فإنه لا يشعر إليه الامر المعروف والنهي عن المنكر أما إذا وقع الضر على الأمر والنهي بحيث أنه لم يصل إلى مرتبة الإقرار أو إلى ذات الإقرار فإن الأمر والنهاية واجب في حقه فإن الأمر والنهاية واجب في حقه لاسيما إذا كان متعديا عليه والأصح في الأمر مرفوض أن هو فر في غير فضائل اه بفاية. لكن إذا لم يرى المنكر إلا شخص واحد فإنه يتعين على هذا الشخص أن ينكر هذا المنكر وأن يغيره للمعروف ما استطاع إلى ذلك السبيع لكن لو كان سيلحق به ضرر ولكن لم يبلغ إلى فرية الإكرار فحينئذ يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عنه لأن كل من أرمره عن المنقر بد أن يناله شيء من أهل المنقر ولكن لو بلغ إلى ضرية الإكراف فإنه حينئذ لو أخذ من يجوز له يجوز أن يأخذ بالعزيمة ويأمر وينهى حتى مع الإكراف ولكن إذا كان وصل الإكراف يجوز له أيضا أن يأخذ بالرخصة بل تنازع علماء أيهما أفضل الرقص بالرقصة والأبد بالعزيمة أم التفصيل والتفصيل هو السواء فقال بعض العلم الأبد بالرقصة أفضل لعموم قوليه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يحب أن تُجأ رقصه كما يكره أن تُجأ معصيه ولكن التفصيل أفضل وهو أنه إذا كان الإنسان رأساً في حوم فإن الأفضل هو الأقربي العزيم لحال إمام الإمام محمد رحمه الله في مهنة خلق القرآن. أما إذا كان هو من من, من الناس وليس من روس القوم فإن الأمر وأن خيره وجود له الأقربي الرخصة الرضوى يكون ذلك أفضل لعموم القول للصلاة صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب وينبت الرخصة. كما يكره معصية. أما إذا كان ضر خفيفا، يعني أمر واحد معروف أنك منك سبكة، يعني ضرب كتفه. الحمد لله الحمد لله في سبيل الله. لكن إذا كنت جاسا القاتل، لو أمرته النهي ربي ما قتلك. فحينئذ لا يوجدك عن دون سعة الأمل والنهي باللسان واليد. ويبقى. الأمر والنهي فيه بالقلب، فهذا كما قال علماء لا ينقض على المسلم أبداً. لماذا؟ ها؟ لأنه لا سبيل إلى إكراه فيه أبداً. لا يمكن إكراه أحد على ما في قلب. إن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة حديث الزوار، السورة ظاهرها أنها سورة إكراه ولا. إكرام مر رجلا على قوم يعكفون على صنم لهم فقال ما قرد قال ما معي شيء قال ما كنت أقرض شيئا لبيت له فقتلوه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلقد الجمل ومر آخر فقالوا قرد الأول قتلوا والقلب بالإجماع إكرام ولا إكرام ومر آخر فقالوا قرد قال ما عِنْ شَيْءٍ قَالُ قَلْرِبِ وَلَوْ جُبَابَهِ فَقَلْرَبَ جُبَابًا فَدَفَلَ النَّارِدِ على الرغم أن الصورة صورة اكتراب ما إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فَدَفَلَ النَّارِدِ ماذا؟ قال أحمد علمي لأنه مَالَ بِقَلْبِهِ مَالَ بِقَلْبِهِ إلى تقرير شيء لغير وجه الله عز وجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام فدخلنا ولذلك التكرار لا يكون إلا في ها الظاهر اللسان والعمل إذا أكره هو أن يسل الغير الله إذا أكره هو أن يكتب رسول الله رسول الله صل الله عليه وسلم يجوز ذلك أن يأكل عن ذلك ولكن هل يمكن أن يكون هو أن يبغى الله عز وجل اويات نضر رسوله عليه السلام لا لا يمكن هذا ولذلك اذا ما في قلبه فإن هذا لا يليق بحق ال يكون على أمور واضحه من قول او فعل لما قال الشكول لعمار بن ياسر رضي الله عنه ومروا بسد النبي عليه الصلاه والسلام الا قتلوا ففعل فقال الله الصحابه صبا عمار صرا عمار فقال النبي عليه السلام لا تعلم الشيطان على أخيك إن عاد فعود يعني إن عاد إلى إكرامك فعود إلى إلى السماء هذا بالظاهر أما الباطل لا لا سبيل لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى الحديث حديث عظيم جدا وكان في السنة المقال لكن العمل عليه عنداه لاين وهو أنظر ظل ولا ضاق لا ضرر ولا ظاق كذلك بتعاملك العجالي لا يصح أن تضغ جارك أي نوع من الضرب ولو بصوت متفق ولا كنت تضغف في, في عيو ذي إجارك لا يتدر لو أنت, أنت السادق ولو كنت أنت صاحب البيت ويسكن عندك شخص ورد أن تنصح شيئا في بيتك في وقت ليس في عمل الناس إنما في وقت راح أكمل في الليل مثلا يلو عليك أن تستادم من جاب حتى لا تضروا ولا تضروا لأنه من كان من بالله واليوم الآثف فلا يؤذي جار وهذا ينسحب على أموده وأن عنه أي قائد عامة ويبدأ بشكتها قروع كثيرة من الناس في الأمر والنهي في الجيران في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغلية الحديث الثالث والثلاثون الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر الناس بدعوانه لدى عجال الأموال قوم وشماءهم لكن, لكن على المدعين والآمين على ذلك حديث حسن رواه أبي وأبيه وهكذا وبعض الصحاحين. نعم. وهذا الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس أسقظ الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو نُعط الناس بدعواهم لجاء رجال أموال قوم ولما لو نُعط الناس بدعواهم يعني ما يدعون. وهذا الحديث الأرض أصلاً عظيم في القضاء بين الناس ليس كل من ادعى دعوة تقبل دعوات لا بد من البيينة فالأصل هو البيينة البيينة على من ادعى إذا ادعى شخص أنه رأى من شخصاً أنه يقع المنفر له أين هل هناك بيينة؟ ولذلك في حديث ماعز والغاملية في الصحيح لما جاء ماعز فقال يا رسول الله إني زنيك فطهرني فأشح عنه بوجه وقال علك قبل فجاءه من جهك أقرأ قال يا رسول الله إني زنيك فطهرني فأشح عنه وقال علك قبل ثلاثة مراه ثم قال يا ماعز أترك لعني الخمر قال لا قال هل تجمعون قال لا ثم أصل إلى قومي ما تعدون مائزاً فيكم كيف حفله؟ فلا عقله ومنطقه ومنطقه ومنطقه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فنحمى حجب النور وزاد الغمية فهنا البلينة هي ماذا؟ فاعتراف أنه زاد مع صحة العقل، فتقبل بلينة وحنية ونحوه حنية ولا ينزل الشرور هذا أربع وجاءت المردية وقال يا رسول الله إني سليش مطهرني قال الهبي حتى حتى طلع قال ثم جاءت وهي كحب نصبية لها قالت إني سليش مطهرني قال الهبي حتى يطعم يعني يستغل الطلب عليك وجاءت في يدي كسرة فأمر بها النبي عليه السلام وشدت علي اتيامها ورجب حتى جاء فهذه بيننا، فإذا لم يكن هناك بيننا واعتراف بما يجب الحد، فحينئذ لا بد من الشهور. مثلا في الزنا لا بد من من أربع شهور، وفي الأمور المخولة المالية لا بد من شاهدين وفي الرضاء يك ولو شهر واحد حتى ولو كان إمرأة. سيادة هي خلاص الإنسان. فالبينة عن أمر الدعا ليس عنده بيّنة على دواه حينيذ يطالب من أنكر المدعى عليه يطالب باليمين يطالب باليمين إذا لم يكن هناك اعتراف وإذا لم يكن هناك شهود فحينيذ يدعو فحينيذ يأمر القاضي المدعى عليه أن يقصب بالله عنده جد حتى ولو كانت هذه الدعوة على الكفار كما في القسامة وهي وجود نوث في قتل بين ريال قوم الكفار وحبيبها بالصحيح لما وجد قديم قد وضخت رأسه بين بيوت اليهود فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم خمسين يمينا وأن يبرع من ذلك فاليس على من جه واليمين على من أنق وهذا دل على وجود الكتب للقاضي القاضي بين الناس حتى إن فقاه ذكر لو أجلس القاضي شخصا خصلا شخص حتى ولو كان الآخر غير مسلم فإنه جلته في موضع كالوضع الذي أجلس فيه آم وإذا تمسّم لهذا يتبسم لهذا وإذا ناد هذا باسمه ناد هذا باسمه لا الأجل الذي واحد يكون يدف باسمه لا تماما هذا كهذا إلى أن يقضي من أولا يجب العلم والتتبت في أخبارنا أي والتتبت لأن الله عسل الزباد يَا يَا وَتَذِينَ آمَنُوا إِنْ أن تصيبوا قوماً بجهارة فتصلحوا على ما فعلتوا النادمين التتبت في الأخبار لا سيما منها ما ينقل عن أهل العلم وطلابه بعض الناس تصرع وكما قال يحيى لعله يحيى ابن معاذ معاد كما سفى مسلم في صيحه ولا قال بالمعدال لها الكجيلا أنه قال لا يكون الرجل إماماً في الدين إذا حدث بكل ما سمع لا يكون الرجل الإمامة العظيم إذا حدث بكل ما سمع إنسانة ريجة أن يكون عاقلا حاذقاً حازم في كلام وفي الحديثة شجع من القيس قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قوم الأشج وانتفروا مسترعين تشوقوا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج ووضع ربهم على دابته وتطيب ولبس أجمل ذيانه وجاء في سكينة وتؤده فقال النبي عليه الصلاة والمرأة متهنزلا وجهه عليه السلام قال إن فيك أو قال بك خصفتين يعني صفتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنام الحلم والأنام وليس بعد ذلك ما يكونوا أهل الفلاة الحلوية او المألية لا بد لإجماع العلماء على تدريل شخص هذا يعني هذه قائلة فاسدة أبطلها لولا الله خليما وحديما لأنه معنى ذلك أنه لم يكن مبتلئ على هذه القائلة التي أوصلها علي حسن عبد الحميل حلم والمألة من مصطفى إسماعيل أبو الحسن هذه قائلة فاسدة لكن لو قال عالمي ولم يأتفاق الأكبار إنه لعالم ممتدح ينزل ولا ينزل إجماع العلماء على هذا ليس بالأسفل بل ليس واجبا على العالم أن يبين لماذا قلال ممتدح ولم يكن هذا من عالم قلال السلام أنه يسعون المعالم طالما لم يكون في هذا العالم وليس هناك ما يدل على هذه غير بين الأخران أو لعالم نعم فلا في القضاء من البيهن على من ادعى شيئا على اثيه او اليمين اليمين على من انكر هذا الشيء وينتبق القضاء بعض الناس عنده حجة يعني يحسن الكلام لان عنده لباقة وفصاحة يقلب الباطل حقا والحق باطل كما بالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وأنتم تقتصمون ليه وإن أحدكم يكون الحن الحجج من أهله فأقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليظهرها بعض الناس لا يحسن الكلام فيضيع فياضيع حقه لأنه لا يحسن الكلام وبعضهم تصيب بلي عندما يشرح في كلام ولسان الباطل حقاً والحق باطل ولا ينفع. فهذا نعم قد يعني يفقه الناس ويلعب أموال الناس يردون ولكن الموع الآخر عند لقاء الله جل وعلا يوما يكون الإنسان في الحسنات وحسيات. قال المثل ودنا كف الله عن جلوه ويتأمل القاضي إن لا يجب للقاضي أن يكون عالم من الحفظ لا وده أن يكون عنده اختراسة يعني يحسن كيف ينظر في كلام الناس ويتأمل جيدا حتى لا يبدعه أحد كما قال عمر عمره لست بالخب واللخب يبدعه فهذا هو انتهي قاضي أن يكون عنده يعني اختراسة ويكون حاد زكاة حتى يستخلص الحق من من عليه الحق نعم نعم الحد الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا من ترافقكم منكم أيها اليهود فيك لئلا يخفق علي ساري فَإِلَّا يَصْرِهَا لِقَلْبِهِ وَذَِٰكَ عَرْهُ الْسُّنَّةِ وَرَاهُ الْمُّسِنَّةِ وهذا القديث أصل في السنة في وجوب تبعيل المنكر من اسم موصول بنعنى النبي والأسماء الموصولة الجديد العموة الخصوصية العموة يعني الذي رأى منكم منكرا والمنكر ما ينفره الشر لا يكون منكارا منكر بالعادات لا يكون منكارا منكرات بعادات الناس أنت ليس وأنت مصري وهذا درستاني آه... وهذا الروسي وهذا ثلاث لا هذه ليس علاقة بالعادات إنما يسمى هذا الشيء منكرا خلال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هل نبيره بيده وهذه أعلى مرات التبيه وهل يبدأ باليد أم اللساني أم القلب ظاهر الحديث البداية باليد ولكن المقصود هو ها التبيير بالقلب أولا لا بد أن ينفر قلبك هذا المنكر أولا فإذا أمثر قلبك انطلق لسانك بالمتاب فإن كنت ذا ولاية وسلطان كولي الأمر والأب في بيته والأم في بيتها فإنه يشرع لهم في جماعة الهيئة والأمر المعروف والنهي عن المكة فإنه يشرع لهم أن يغيب من قبل السلطان وليس من مجموعة فيها تقول تقول نحن جماعة الأمر ويضربون الناس للشغال. هذا فقط. إنما إذا عين وليه الأجري جماعة يأمره معروفاً هردع المنكر جماعة الحزبة والأرض والنهي فحينيذن يشرع جوراً يكون مقار السلطان يا أخ نيس إلحب إن كانت قد سلطت فأقلم عليك أجل أو كما قال سلطان كاملا الذي يغير فيك هو السلطان، السلطان أو من كان مخولا من قبل السلطان وليا، وأما ما على ذلك فإنه يغيرون بالقلب وادسا، القلب ليس وراء ذلك وراء ذلك ما يقال حبة قرد من إيمان، كما في الحديث، إذا رجع الإنسان بقلب فإنو يعتم على كل حال. ولا يقول قلبي أن أغير بقلب وهو جالس في وسط المنكر ويقول والله أن قلبي يكره هذا وجالس بالمسيفة شبالة والرقص شبال والأراك شبال ويقول أنا أغير بقلب ثالث من أن تكاهد في هذه الدعوة لأنك لو أركبت بقلبك لفارقت هذا المنكر إما تغيره وإما أن تتغير أنت عنه تذهب عنه أو يقول أن أبغب أهل البدع ويراه الناس يذهب ويجيء معه كيف ذلك؟ أي قلب لك؟ كم قلب لك؟ والله تعالى قال ما دع الله لرجل من قلبين في جوف قلب واحد فقط ليه فتقول لي أن أبغب أهل هوا والبدع وأبغب تجالسهم وتؤاتلهم وتشارمهم وتحسن محوالهم ولا تحذر الناس منهم أفضي أنك تتركهم تترك مجارستهم، فالتغيير بالقلب لا بد منه، ثم المسألة لمن كان عنده علم بهذا هذا الموقف من ذلك ثم بعد ذلك يكون التغيير فيه باليد لمن كان له ومن كان له والأول المعروف الذي عن المنكر عنده بعض علماء كابن النحاس الرطل الثانيس من أركاز الإسلام وإن كانت المرأة على خلاف ذلك ولكن هذا يدل على أهمية هذه الشعيرة والذي الخيرية الأمة متوقفة عليها قال الله عز وجل كنتم خير أمة تخلج للناس الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالخيرية باطئة ما أمرت أمة بالمعروف فنعب عنه إذا تخذت عن هذا الواجه يأتيها ويصيبها الشرور والفتن وليال بالليل عليها وطرق الأمر والنهي من أسباب اللعن والطرق والإبعاد من الله قال الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعجب وإذا نزل البلاء بساب المنكرات فالذي ينجو فقط طائفة واحدة إذا وقع المنكرات فالناس ينتسمون إلى ثلاث فرح الذي فعل المنكر والذي نهى عن المنكر والذي سكت على, سكت على المنكر ولكن لم يقع فيه فإذا جاء البلاء من السماء يصيب طائفتين وهما الذي فعل المنكر والذي سكت عنه وإن لم يحذر وسكت فإنه يصيبه مكره قال الله عز وجل فالذين يدين ينهون عن السوء واخذنا الذين يظلمون بعذاب بئيس لما بيقسوا أصحاب السد او نهوا وقوم سكتوا وقوم من فعل منكر وتحايل فلما جاء العذاب أصاب طالفين، ونجى منها نهى عن السود فقط هكذا، لابد أن أمروا من أن ننكر، ولكن لابد أن أتمنى أيها اللقوة أن هذا الأمر والنهي له ضوابط، له ضوابط ويكون الإنسان حريصا على إداية الناس في الأمر من ولا والأمر يكون مع المسلمين ومع الكفار مع المسلمين. أما الدعوة إلى الله، الدعوة للتوحيد، فتكون مع غير المسلمين. أما الأب والنبي، فيكون مع المسلمين مع آل الإسلام الذين يفعلون من القراء يرموون المعروف وينهون عن وينمون وينهون عن القراء. هذا لا مجمل. والقلب يبقى حيا ما هو معروفا ونارمو. فإذا ترك الأمر والنهي ربما مر أو ماك، ولذلك نهى العلماء عن السُجن في ديار القُفَّار، لأن هذا جُمْعَة خَمْر، وهذا زِنَة، وهذا خَمْر، وهذا زِنَة، وهذا شكر لله، وهذا كذا، هذا سُنُك ماذا ولا ماذا, ماذا؟ ربما تجي الشهر، فيكون قلبكم يعني متغيرا، وتغضب من هذه المكرات، لكن بعد سنة يضعب إن قالت قلب ولا لا يضعب وسلتين وثلاث وعشر سنوات ربما تقالت ولا تبالت بالمنكرات ولذلك كانت الهجرة بسبيل الله جل وعلا من بلاد المفطار جبل المسلمين أبو نواج وتركوا من الكبات كما قال الله أيها جزء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أن تكون أرض الله واسعة فتهدو بها فأولئك معهم جهلن وساءت مصر قد ترى في الأرض متنين ما ليسرن. قد ترى فيها كذب قد ترى فيها كيانة قد ترى فيها في الأموال أو أو نحذان ولكن على كل حال هي أفضل أملاك الكفار يك أنك ترى فيها وترى في التوقيت ترى هي هذه هميه وفسيه وترى من الزحله والجذاب وترى الشعائر الظاهرة انه موسوس الشيطان على بعض الناس ربما يقول لو لا رب انا كنت في امريكا وفي فرنسا او بريطانيا وغير البلدان الكفار كنت اتحامل معامله كيده ما ندفع عنه خير ذلك لكن الرجل الموحد خير من الكاذب حتى ولو كان الكاذب يحسن او صادق في تجارته او معاملته الموحد افضل مهما يكن حال افضل من الكذب والحمد لله ولذلك إذا ان صار ذلك المسير تنفى هذه الفساء وهذه الانحراف يرتد عنها ويبرئ الإسلام منها الإسلام والسنه بريء من المخالفات الشرعية لا يصح ان ننصب ما يفعل المسلمون في بلاد المسلمين بالإسلام ولا بالسنة لا. الإسلام والسنة ضريق من ذلك نعم فلا هدى لهم عرضنا المهكر لا سيئة بالقدر والمسان أما باليدي فإنه يمت فيه الأولى وإلى الصلاة ولعلنا في الثلاثين اليوم هذا